بسم الله الرحمن الرحيم نسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز هو الذي بعث في الأمين رسولا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 وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم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 مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار لَمَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَوَهُوَ الْقَوْمَ Huyen! كنتم صادقين ولا يتمنونه أبداً بما قدمت يدين والله عليم بالظالمين قل ان La تَفْعُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ اَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ تَفَضُّلَاتِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ فَإِذَا رَأَوْا تَجَارَهُم أَوْ ومن التجارة والله خير الوازقين